Oh, <laughs> Oh. Uh -huh. وكيف يحكمونك ينهف يا بونا السماء سواه حاول ثم <تصفيق> وتعوى يحكم بها النبي ولا الذين بما استحسروا من كتاب الله وكانوا عليه <تضحة> شهداء I love you, I love you. Yeah. Yeah. What the hell do What can I'm uh -oh. I'm not with someone, are the okay. وليه هدى ونوم صدق قالوا لما بين يمنه من الزوات والهدى وعنوى الغسل ja ko We are not En Ja, dat